وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لم اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم ليت منهم رعبا